أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الله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 يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعلنا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 فَرَثُونَ إِذْ تَكْفُرُونَ إِنَّ فإن اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ منه نَّسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادًا وجعل قانيلا ان انك من اصحاب النار ان هو قانطنا لا ليس ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الاخرة, يحذر الآخرة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 119. وأمرت لأن أكون أول المسلمين 110. قل إني أخاف إن عصيت ربي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 من حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقد من في النار أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقد من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف من فوقها بنية تجري من تحتها الأمهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفس لكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانا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 كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَةً تُقْشَعِرُ مِنْ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ الله ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يشاء ومن طيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم ان لم كانوا يعلمون ولقد ضرب للناس في هذا القران كل مثل من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذيع وجل عينهم يتقون ضرب الله مَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ سُنَّ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَن ظَلَمَ مِنَّا من كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذَا اليس في جهنم ما مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولان كهو المتقون مَجْرَاهُ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ اليس الله بعزيز انتقام ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولوا الله شفات ضر او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عله يتاكل المتوكل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فستعلم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 والارض عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده ان تتحكم بين عبادك ان تتحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معهم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 فإذا <تصفيق> مستل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 يَكُنُّ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخنين أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله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 ثيوان الارض والذين كفروا باياتي لا ان هم الخاسرون قل اف غير الله تامرني اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من بل لك ان اشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه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 ففيه اخره فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم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 اتابواب فوقال لهم خزنتهما وقال لهم خزنتهما الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم ماذا قالوا بل ولكن حبطت كلمه العذاب على الكافرين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 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَورَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءَ فَنِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ